الدرس الثاني مدرس واحد استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك معلم اللغة العربية معلمة الرياضيات معلم الرياضة معلم الجغرافية معلمة التاريخ معلمة الرسم معلمة الموسيقى معلمة العلوم غرفة المعلمين